بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسقور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَتُمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ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 توم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذليةهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم ذليةهم وما ألتناهم وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ ويطوف عليهم غلما لهم كأنهم كأنهم لئل مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَدِلٍ أَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرّ الرَّحِيمُ فَذَكِّفْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ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 اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا رَوُوا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ نَّرْكُومُ يَذوقُهُمْ حَتَّى يُنَاقُوهُ يَوْمَهَ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ وَلَكِنْ